السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلمون تحيتي عند الحضور اليكم سأيت جماعة قلت السلام عليكم أوصى بها خير الأنام بينكم أفشو জമാআত